نغرق في هذه المسائل لأنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بهذه الطريقة الفراء إمام في النحو كان مرة مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن كان من أذكياء الدنيا فقيها عظيما ورعا تقيا عالما أخذ عن أبي حنيفة وأخذ عن مالك، فجمع حديث اهل المدينه وراي اهل العراق وقد قال عنه الشافعي كثيرا يمدحه هذا محمد بن الحسن جلس مع الفراء مجالسه العلماء تذاكر العلم فاخذ الفراء يقول انه لا سبيل الى فهم الدين الا باللغه وان المراه اذا كان حاذقا بالعربيه ما اسهل ان يفقه في الدين هذه الكلمة لم يرتضيها محمد بن الحسن فطرح مسألة على الفراء قال له يا أبا زياد أنت حاذق في العربية وإمام فيها وسأعرض عليك مسألة ويريد أن يهدم كلامه القائل بأن الإنسان إذا كان حاذقا في العربية ما أيسر أن يفقه الدين قال له قل فقال محمد بن الحسن رجل صلى ثم سهى في صلاته فسجد للسهو ثم سجد في سهوه ثم سهى في سجود السهو رجل صلى فسهى في صلاته فأراد أن يسجد للسهو فلما سجد سهى في سجود السهو ماذا عليه؟ فتفكر الفراء قليلا ثم قال لا شيء عليه فقال محمد بن الحسن لما قال لانه عندنا عند من عند النحاه لانه عندنا ان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر فتعجب محمد بن الحسن من جوابه وقال له اي قال للفراء لم ارى ادميا اذكى منك القصه في مجملها تدل على اهميه الصناعه اللغويه النحويه الادبيه وهي النحويه أشد في مسألة فهم القرآن في مسألة فهم القرآن وإدراك مقاصده ومعانيه فنعود هنا قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فرفع ربنا الحرج عمن كان مضطر وهذا يدلك على سماحة الدين من وجهين أولا أن المحرمات أصلا معدودة والأمر الثاني أن الإنسان حتى لو اضطر إلى هذه المحرمات وهو لا يريدها اصلا لكن لم له عنها فإن الله جل وعلا يقول فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم